Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hamim. Tazil al-kitab hakim Ma khalaqna Samawati Wal wa al-Ard illa bil wa ajal musamma. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُل أَرَأَيْتُم بَادَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِ أَرُونِ مَا دَخَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ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 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراء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 إن أتبعوا إِلَّا ما يوحى إلي وَمَا أنى إلَّا نذير مُبين قُل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرت به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثنه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 وهذا كتاب مصدق لسان العربية ليُنذر الذين ظلموا ليُنذر الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَلئِكَ أَصْحابُ الْجََّةِ خَالدينِينَ فِيهَا خَالدينينَ فِيهَا جَزَ أَنْ بِمَا كَُوا يَعملَلُ وَوالصَّييننَإِن سَانَ بِوَالدَيْهِ إحسَانَ حَمَلَتْهُ أُُّهُ كُرهَ وَوبْعَْتْهُ كُرهَا, ووضعته كرها.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 ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي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 أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبرهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولي وفّيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النَّارِ رأذهبت طيباتكم فِي حياتكم الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ أُنْذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا اجئتنا لتافكننا عن الهتنا فاتنا فاتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آمَنَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ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 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون